ان امهاتهم الا اللائي ولدنه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتمسا ذلك تمعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسا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 كُونُوا كَمَا كُنْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَى اللهُ وَنَسُوهُ أَحْصَى اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد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 بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ هُدِي كُلَّ شَيْءٍ عَلِيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوحُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَالِهِ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ حَيَّوْكَ لِمَالٍ لِّيَحِيَّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ فوسيهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير يا جئتم اذا تناجيتم فلا تكناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه ورسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بضار شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 سورة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله قدير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانا لهم جنتا فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذنين كتب الله لاغلبن انا ورسولي كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَلَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ يَفْتَرِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جعلتهم اولائك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح